Book 2 13 13 13 ديلا تنستي الاعمال الاعمال ماذا رد مارتا она ради у бюро تعمل في المكتب انها تعمل في المكتب ona radi na kompyuteru تعمل على الحاسوب الكمبيوتر انها تعمل على الحاسوب الكمبيوتر kde je مارتا, أين مارتا؟ Ajna Marta? U Kino? Fi sinema. Fi sinema. Ona gleda film. Tu shahedu filman. Tu shahedu filman. Šta radi Peter? Maðā jafa'lu Peter? Maðā jafa'lu Peter? On studira na univerzitetu. يدرس في الجامعة يدرس في الجامعه اون ستوديرا يدرس اللغات انه يدرس اللغات gdje پيتر اين پيتر اين پيتر في المقهى في المقهى اون بيي كافو يشربو قهوته يشربو قهوه gdzie izlazite rado ila ayna yowadduna an Oni rado slušaju muziku. je hobune al muzika? hebbuna se al muzika. Gdje oni ne izlaze rado? Ile ene leju habbune en jedhabu. Ile ena leju hebbune en jehabu. U disko. Ila ile disko I Oni ne plešu rado. La yahubun ar-raqs. La